Yeah. الجليل القدير يدبر الأمر من السماء إلى الأرض وهو سبحانه اللطيف الخبير الله أكبر العزيز الجبار الغالب القهار يفعل ما يشاء وهو سبحانه الحليم الغفار الله أكبر يحيط بالطغاة المجرمين يتجع العابثين الفاسقين وينجي عباده المؤمنين المصلحين ونشهد أنه الله الواحد الاحد الفرد الصمد بيده مقاليد السماوات والارض يمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه يرسل الرياح مبشرات او مدمرات يجعل البحر معبرا ومسلكا او تبارا ومهلكا تذوب من خشيته الجبال الراسيه وتهبط من هيبته الصخور القاسيه والعقول المظلمه تجادل في قدرته والنفوس الجاحده تكابر وهي في قبضته وهو سبحانه يتيح لتوبتها الفرص او يستدرجها لغضبته وما امره الا واحده كلمح بالبصر او هو اقرب لا اله الا هو لا مبدل لكلماته ولا راد لقضائه ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اغفله الله باياته لتطهير السرائر والظواهر وإنارة العقول والبصائر وتهذيب النفوس بالرحمه والبشائر فصلحت به احوال الانام وانكشفت بنوره وانكشف بنوره الجهل والظلام وذاق الناس حلاوه الكلام فصلي يا ربي وسلم بالك عليه وعلى اله واصحابه افضل الصلاه وازكى السلام الله اكبر الله اكبر الله اكبر عباد الله كان الصحابه رضوان الله عليهم حينما يتلاقون ساعه حينما يتلاقون يقول بعضهم لبعض اجلس بنا نؤمن ساعه فيجلسون ويتذاكرون يتذاكرون ما تناقلوه عن الرسول عليه الصلاه والسلام ويتفطهون في الأحكام والمعاني التي سمعوها من الله صلى الله عليه وسلم بيانا بالعابد وتسلية الآيات إما يتفرقون وقد استفاد بعضهم من بعض ونصح بعضهم بعضا وقوى بعضهم بعضا تزدادوا فقها وعلما وايمانا ومحبه وارتباطا وقوة لا فرق بين غنيهم وفقيرهم ولا بين أميرهم ومأمورهم فعليهم وعلى أمثالهم يصدقوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزالت عليه السكينه وذكرهم الله في عنده أخرجه الامام مسلم وابو التirmidhi عن الاغر ابي مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه فاين يقعد المسلمون اليوم وما حديثهم في مجالسهم انكم تعلمون ان اماكن التجمع يوم في الغالب الاغلب هي الانديه والمقاهي والصنابق والملاعب والمقاصف والملاهي وتعلمون كثرتها وازدحام روادها وكذلك تعلمون ما يقدموا في بعضها أو معظمها من المحرمات فبماذا تفسرون انتشار هذه الظاهرة التي تهرق فيها الأموال وتهدر فيها الأعمار وتنشر فيها العادات السيئة والممارسات المحرمة وتسرب من زواياها المساهم المغربة والدعايات المضلة فهل تفسر إلا بالانهماك في الشهوات والاستهانة بالواجبات والإلهاء عما يحاق للمسلمين من المفائد والغارات فيا أيها الشباب المسلم العاقل يا أيها الشباب المسلم العاقل يا أمل المستقبل استمع إلى من اوذي في سبيلك وعانى من أجلك وخوفه عليك أعظم من خوف أبويك عليك وحبه اياك أعمق من حبهما استمع إليه يحرك همتك وينفث القوة في عزبك ويحرك إرادتك استمع إليه صلى الله عليه وسلم نصوحا موجها امرا اياك بانتهاز الفرص يقول صلى الله عليه وسلم بادر بالأعمال سبعا هل تنتظرون الا فقرا منسيا او غنا مطغيا او مرضا مفسدا او هرما مفمدا او موتا مجهزا والدجال والدجال شر غائب ينتظر والساعه والساعه ادهى وامر اخرجه الامام الترمذي والنساء عن ابي هريره رضي الله عنه فقال صلى الله عليه وسلم نعمتان نعمتان مغضون فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ اخرجه الامام البخاري والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما اشتغل ايها الشاب بما امكنك ايها الشاب العاقل اشتغل بما امكنك واصرف طاقتك فيما يعود عليك وعلى اهلك ووطنك بالخير فكر ودبر ابتدع واخترع شارك وتعاون اذا وفقت إلى ما يقربك من طموحك فتابر وإن حاصرك وحرمت فواصل لا تستسلم لا تلكن إلى الخمول واليأس فإن ذلك يسر محاربيك والخائفين منك اقتحم الصعاف لا ترضى بالهوان سابق من فوقك واجعل سلاحك في كل ذلك ايمانك بربك ورجاءك فيه وتوكلك عليه وتعلقك به سبحانه لا تحلم ايها الشاب لا تحلم بان الحكومات ستوسع لك الفرص ولا تكف بالادرية حين يعدونك بالسعادة ولا تميل الى المشعوذين الكسالى الذين ينتظرون ان يقتسم المكتسب الجاد فيما لا تعرفت مع الخامل البطالي لا تحترس التسول أو ولا الكسب الحرام الذي تستغذي به على عجل كن أيها الشاب الكريم كن كريم النفس عالي الهمة عظيم المرؤة فقد قال عم بن شداد وهو جاهلي ولقد أبيت على الطوى وأظله حتى أنال به كريم الماكر وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لا ان يحتقب احدكم حزمة على ظهره لان يحتقب احدكم حزمه على ظهره خير له من ان يسال احدا فيعطيه او يمنعه اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن ابي هريره رضي الله عنه الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. عباد الله لقد احتفل كثير من المسلمين بعيد الميلاد ونصبوا التماثيل واناروا الشجره وارتدى بعضهم زي النصارى وشاربوا الخمور واكلوا الخنزير وشاركوا المسيحيين في عيدهم رغم تحذير العلماء والخطباء والوعاظ في مختلف المنابر فصار اولئك المسلمون بسبب هذا العناد وهذا الاقتحام في المخالفات الشرعية كمثل قوم هودين الذين ردوا على نبيهم حين وعظهم وحذرهم فقالوا سواء علينا أوعف أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فاهلكناهم إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم فهل استمع المسلمون إلى هذه الآيات ام ينتظرون مثل أيام الذين خلوا من قبلهم أما ترون عباد الله أن الناس صاروا ينكرون على من ينكر المنكر ويتهجمون على من يأمر بالمعروف يستحسنون من يتجرأ على المعاصي ويسخن عرض المنكر ويستهجنون من يعرض المعروف ويدعو الى الطهاره ويكرهون من لا يشاركهم في العثونات الا ترون ان هذا هو حال قوم لوط الذين اتفقوا على طرد لوط وآله فانهم اناس يتقهرون الطهاره والنقاء والحياء إزعاج وقلق يفسد راحة المجرمين وينغص عليهم نشوتهم وسكرتهم وذلك في نظرهم عمل إرهابي يجب الترد والتنكين أتى بمثل هذه المواقف نسترد الله عز وجل ونساله الغيث ألسنا نخشى في زماننا هذا أن ألسنا نخشى في زمننا هذا أن نسمي الرجال ونذكر مواقفهم البطولية حتى لا نؤذى ولا يؤذوا وإذا سجنوا أو قتلوا نتخلى عن أبنائهم وأسرهم ولا نذكرهم بخير ولا نزورهم ولا نواسيهم ونخفي حبهم والعطف عليهم وقد نظهر بغضهم والنفور منهم ونستنفر سيرهم كل ذلك حتى لا نتهم بالارهاب اليست هذه هي الحال التي ورد فيها ذكر الأثر الذي رواه الامام علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف بكم اذا فسق فتيانكم وطغى نسائكم قالوا يا رسول الله وان ذلك لكائن قال نعم واشد قالوا قال نعم وأشد كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهاوا عن المنكر قالوا يا رسول الله وإن ذلك لكائم قال نعم وأشد كيف بكم إذا آمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف قالوا يا رسول الله وإن ذلك لكائم قال نعم وأشد كيف بكم إذا رأيتم المعروفة منكرا والمنكرة معروفة أفبمثل هذه الأحوال نستنصر الله على الأعداء ونستعينه الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر عباد الله إننا استدرجنا خلال خمسين سنة تقريبا استدرجنا خطوة بعد خطوة إلى الخنوع للأحكام القانونية البشرية وخلع الأحكام الشرعية حتى لم يبقى لنا من الأحكام الإلهية إلا مثل ما يبقى على الذي يسبح أيام الصيف فبلغ فقد بلغ التحرر من ضوابط الدين وشروط الإيمان ببعض الناس عندنا انهم صاروا ينكرون على من يسند خلق الكوارث الطبيعيه الى خالقها وبارئها سبحانه ويكرهون ان يخوفوا وينذروا بمثل ما اصاب غيرهم فكيف يفسر انكار هؤلاء وقلقهم ايفسروا أي بانها ثوره الطبيعة من تلقاء نفسها يعتدي بعضها على بعض أم يفسر بأن نظام الطبيعة ينفرط من حين لآخر ولا يبقى منتظما منسجما أو يفسر بأن الله سبحانه لا يتصرف في الطبيعة ولا يبالي بتقلبها واضطرابها أو يفسر بأنه تقدست أسماؤه عجز عن التحكم في الطبيعة وعن تدبيرها أو نسيها أو غبت عنه أو يفسر بأننا على خير سيرة وعلى منهج قويم وربنا يظلمنا ويعذبنا إننا إذا قبلنا أي شيء من ذلك كثرنا كفرا دواحا لا يقبل احتمالا ولا تاويلا فما قول الغاضبين فما قول الغاضبين على من يذكرهم ويعظهم ويخوفهم بأس الله ما قولهم في قول الله سبحانه واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقاله ويسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته ويرسل الصواعق فيصيم بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال وما هو ايمان هؤلاء بقوله سبحانه ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان براءها ان ذلك على الله يسير وما هو مفهومهم وما هو سهمهم لقوله سبحانه فاعتبروا يا اولي الابصار وما رايهم في العقوبات التي اخبر بها القران الكريم عن الامم الظالمة الغابرة وما لهؤلاء إذا ذكر الله وحده إشما أزت قلوبهم إذا ذكر الله وحده إشما أزت قلوبهم وإذا ذكر الذين من دونه إذا يستبشرون وما لهؤلاء إذا ذكرت قوة الغرب الكافر وهو مخلوق محاط به سلموا وعظموا وركعوا وسجدوا واذا ذكرت قوه العزيز الجبار جادلوا واعترضوا لماذا يقتنعون بتفسير المخلوق الكافر للحوادث ولا يؤمنون بتفسير خالق الحوادث ومقدرها ان شاء ومتى شاء وكيف شاء واذا لم يقنعوا بالايات القرانيه ولم يلتفتوا الى الاحاديث النبويه فبأي حديث بعد الله واياته يؤمنون اللهم صقنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واهدنا سواء السبيل امين والحمد لله رب العالمين <تصفيق> الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر عباد الله هل علمتم لماذا اخبرنا الله تعالى في محكم كتابه باشارات سقطت الى العلوم الماديه والحضارات البشريه السابقه وانزل البيان والتفصيل فيما يتعلق بتربية الادمي وتنظيم حياته وإعداده للحياة الثانية لأنه سبحانه علم في الآزال أن الإنسان الذي اختاره للخلافة في الأرض سيتعلم ويبحث ويجرب وينقب ليستغل ما حوله وما يصل إليه بامكاناته على ظهر الارض وفي جوفها وفي فضائها وعلم سبحانه في الازل ان هذا الانسان عاجز عن ابداع منهج قوي لتربيه نفسه وتزكيه سلوكه وتدبير اعماله وتنظيم علاقاته والصير على هدى ونور حتى يعود الى ربه وهو على نور فالعلوم الماديه لا تصلح لتربيه الانسان وتقويمه مهما تقدمت وتنوعت وتجددت وهي لابد منها لاستغلال الماده والمحافظه على ثروات الارض وتدبيرها واصلاح ما فسد منها وطرق الانتفاع بها اما الانسان اما الانسان فانه لا يصلح لتربيته وتقويمه إلا القرآن والسنة فالآدمي بدون القرآن ولا سنة كجسم بلا روح أو طعام بلا إدام ولا ملح يتناسل ويتكاثر كالنجم في المروج ولكن لا يصلح ليكون خليفة الله في أرضه والأقوياء اليوم في زمننا الأقوياء اليوم من الآدميين ليسوا جديرين عند الله بمقام الخلافه عنه سبحانه لانهم ليسوا على تربيه حسنه وليسوا بعادلين ولانهم يفسدون في الارض ولا يصلحون والحجه قائمه عليهم في كل ناد والبكاء بسبب ظلمهم غمر كل واد وما هم لله بمعجزين ولا عن عينه بغائبين ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر عباد الله إذا كنتم سعداء مسرورين بأحوالكم الدينية والدنيوية فهنيئا مريئا وقبالكم ومرحى وان كنتم في حسره وغمز بسبب الاحوال المزريه والاوضاع الداليه في المعيشه والايمان والمعامله وعلى كل المستويات وفي جميع الجهات فاما ان تستسلموا للتعاسه والشقاء واصناف الذل والبلاءه وتنتظروا مزيدا من العنت والهوان انتم وأحفادكم فيما يستقبل من الزمن واما ان تنتقدوا وتقوموا وتفيقوا وتهزيموا وتجددوا همامكم وتتركوا عزمكم وتستغلوا الطاقات المعطله فيكم متعاونين بينكم مستعينين بربكم واثقين بقدرته مؤمنين بتوفيقه وسيده فهو سبحانه القائل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وهو القائل قل إنما أعظكم بواحده أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ولا يصعب عليكم لا يصعب عليكم إذا صدقتم في القصد والطلغ أن تكونوا من إخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصعب عليكم إن صدق العزم مني أن تكونوا من إخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن عبد الرحمن ابن أبي عمرة عن أبيه قال قيل يا رسول الله أرأيت من آمن بك ولم يرك وصدقك ولم يرك فقال صلى الله عليه وسلم أولئك إخواننا أولئك معنا طوبى لهم طوبى لهم وحدث ابن أبي أوفى قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وجاء عمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر إني أشتاق إلى إخواني فقال عمر ألسنا بإخوانك يا رسول الله قال لا ولكنكم أصحابي وإخواني قوم آمنوا بي ولم يروني أخرج الحديثين ابن عبدالبر في التمهيد ولما لا تختادون بأصحابه رضوان الله عليهم في شرف النفس وكرم المرؤة وعزة الهمة وليس عرش يأشروا شيء من ذلك عليكم إذا طلقتم الراحة والاسترخاء وصاحبتم التعب والعناء واستعنتم بربكم مخلصين فإن الخيرات والبركات والمنافع واللذات لا تنال إلا بالمشقة ولا تتحقق إلا بالصبر على المكاره فقل لمرجي كمال الأمور بغير اجتهاد رزوت المحالة قال ابن القيم رحمه الله قد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم وأن من أثر الراحة فاتته الراحة وكلما كانت النفوس أسرف والهمة أعلى كان تعب البدن أوثر وحظه من الراحة أقل واذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الاجسام فالهمم العاليه لا تعطي الدنيه ولا تخنع بالسفاسف ولا ترضى الا بمعالي الامور اذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم ان كبير الهمه يتسابق الى المكارم لا يكل ولا يمل ولا يقنط ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون ان كبيري الهمه كالعمله الغاليه النادره وجودهم قليل واثارهم عظيمه يصدق عليهم قول الرسول عليه الصلاه والسلام تجدون الناس, الناس كائبين مائه لا يجد الرجل فيها راحله مياد الجمال ما فيها شي راحلة قوية صبروا عن الطريق وعن الأحمل وعن الأتعال كذلك الناس تجدون تجدون الناس كئبين مئاتين لا يجد الرجل فيها راحلة أخرجه الإمام مسلم في فضائل الصحابة ولم أرى أمثال الرجال تفاوتا إلى المجد حتى عد ألف بواحد. عن أبي أمية الغفار قال كنا في غزاه لنا فحضر العدو فصيحة الناس فهم يتوبون إلى مصافهم إلى رجل أمامي رأس فرسي عند ذيل فرسه وهو يكلم نفسه ويقول لها ألا إذا يتكلم عن نفسه الغزوة لحق العدو حضر والشوفوف ديال صفت وترتبت وما بقى غير الابن هذا يخاطب نفسه يقول لنفسه اي نفس ألم أشهد اشهد مش مشهد كذا وكذا يعني واش ما حضرتيش الغزوه الفلانيه والغزوه الفلانيه فقلت لي اهلك وعيالك يعني ما أنت لست تقدم الجهاد ارجع باش تخذ من الوليدات يلقى ته الله في العائلة شما توتبقى وضايعي فقلت لي اهلك وعيالك فآطعتك ورجعت المشهد مشهد كذا وكذا فقلت لي اهلك وعيالك فآطعتك ورجعت والله لا لأعرضنك اليوم على الله اخذك او تركك يقول الراوي الذي حضر وسمع فقلت لارمقنه اليوم غادي نتبعو باش نشوف غادي يعمل فقلت لارمقنه اليوم صار مقتول فحمل الناس على عدوهم فكان في اوائلهم ثم ان العدو حمل على الناس فانكشفوا فكان في حوماتهم ثم ان الناس حملوا فكان في اوائلهم ثم حمل العدو انكشف الناس فكان في حماتهم قال فوالله ما زال كذلك دابه حتى رايته صريعا يعني شهيدا فعددت به وبدابته ستين او اكثر من ستين طعنه فلا يكشف الغماء الا ابن حره يرى غمرات الموت ثم يخوضها قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما لأصحابه تمنوا كل واحد يتمنى شي حاجة فقال رجل اتمنى لو أن هذه الدار مملوءه ذهبا أنفقه في سبيل الله أنفقه في سبيل الله عز وجل فقال عمر تمنوا فقال رجل أتمنا لو أنها مملوئة لؤلؤا وزبرجدا وجوهرا انفقه في سبيل الله وأتصدق به ثم قال عمر تمنوا يعني الحال هذا الشيء اللي ما سمعه معزهوش ولقص شهدق رحس منها فقالوا ما ندري ما نقول يا أمير المقمنين لجلبلنا هو هذا قال عمر. لكني اتمنى لو ان هذه الدار مملوءه رجالا مثل ابي عبيده بن السفاح رحم الله عمر علم ان الرجال يغنون عن المال ولا يغني المال بدون الرجال شيئا ولما صاف قتيبة بن مسلم جنده للعدو وهاله امره سال عن احد جنوده وحده وهو محمد بن واسع قال له فين هو محمد بن واسع فقيل له هو ذاك في الميمان جهه اليمنى جامح على قوسه يبصبص باصبعه نحو السماء فقال قتيبه إن تلك الأصبع أحب إلي من مئة ألف سيف شهير وشاب طرير وكان محمد بن واسع مستجاب الدعوة فهنيئا لامتي يكون فيها أمثال أبي عبيدة ومحمد بن واسع اللهم يا متين العزة يا عظيم العفر يا واسع المغفرة يا قريب الرحمة يا الجلال والإكرام تدارتنا بألطافك ومن علينا بالحياء منك وردنا بحسن جميلك إلى أمان رحابك واكشف عنا الذل والبلاء ولا ولتشمت بنا الأعداء إنك ولينا ومولانا لا ولي ولا مولى لنا سواك ولا حول ولا قوة إلا بك لا نحصي سناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا اللهم بقدرتك حرر المسلمين حكاما ومحكومين لعزك وسلطانك وفك عنهم قيود الذل والخوف من أعدائهم وأعدائك واذقهم حلاوه الاخلاص لوجهك وارزقهم ايمانا قويما بكلمتك ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون اللهم وفق ملك المغرب الى سبيل الهدايه والرشاد وايده بالحكمه والسداد واجعله للحق وضدا على الفساد واشتد اللهم أزره بصالح العباد واجبر اللهم احوال المسلمين في سائر البلاد اللهم انا نسالك صحه في تقوى وطول عمور في حسن عمل ورزقا واسعا في شكر محمود اللهم إن انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء فقهني الله واياكم في الكتاب والسنة وأعانني وإياكم على العمل بهما والنصح لهما وختم لي ولكم بالحسن ونفعني وإياكم بسيره السلف الصالح وعملوا رحمني الله وإياكم في هذا العيد المبارك بما علمتم من احكامه وآدابه وخير ما تقدمونه بين أيديكم من أعمال البر هو بغض المعاصي وترك أسباب النزاع والفرقة ونشر المحبة والأمن والسماحة بينكم وصل اللهم وسلم وبارك على من أرسلته رحمة للعالمين واصطفيته هادي قويمة ومربيا حليما ومنقذا حكيما آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وعيدكم مبارك سعيد